ولهذا لما كان هارون الرشيد يقدم أحد وزرائه جاء أحد أبناء الوزراء من غير ذلك الوزير فقال له أمير المؤمنين والطعام بين يديه هل أكلت معي؟ فقال لا حاجة لي بالطعام يا أمير المؤمنين فقام هذا الوزير بعد أن خرج الغلام فضربه وجلده ونهره فذهب الغلام إلى أبيه يشتكي أظنه كان اسم سهلا هذا الوزير يشتكي سهلا على أمير المؤمنين فلما عاد أمير المؤمنين وأخبر قال إن سهلا لا يصنع هذا عبذاً فاستدعاه قال لمجلته؟ لمعاقبته؟ قال يا أمير المؤمنين إنك دعوته فأبى وأنت دعوته لتشرفه لا لتطعمه دعوته لتشرفه لترفعه لا لتطعمه حتى يمشي بين الناس ويقول طعمت وأكلت مع أمير المؤمنين لكنه لم يفقهها فلما لم يفقهها عاقبته وجلته على أنه لا يحسن العيش مع أمثالك والمقصود أيها المبارك أن الإنسان يكون ذا أدب وهو يتكلم مع الناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما تقدم للصلاة يصلي ورسول الله في بني عمر بن عوف ثم جاء وشعر أو بكر بقدوم رسول الله وتأخر أشار إليه رسول الله أن مكانك فرفع يديه يدعو يحمد الله ثم رجع فتقدم عليه السلام وصلى بالناس فلما فرغت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الآن ماذا اختار لم يقول ما كان لأبي بكر ما قال ما كان للإمام ما قال ما كان للصاحب قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم العبارات أحياناً يا أخي ترتيبها يدل على كمال عقل أبو جعفر المنصور رأى أن جميع أسنانه سقطت فبعث إلى معبر يسأله فقال له يموت أهلك يا أمير المؤمنين فغضب وقال ائتوني بغيره فلما جاءه غيره وقص عليه الرؤيا قال أنت آخر أهلك موتا يا أمير المؤمنين مع أن المعنى واحد لكن فرق في الخطاب أن تقول للخليفة سيموت أهلك أو أن تقول للخليفة أنت آخر أهلك موتا